رجل يقول تظهر في الأسواق بعض أنواع من الصابون يقال إن فيها مادة ناجسة فما رأي الدين في ذلك؟ الحكم في هذه المسألة وما يشبهها كالجبن والحلوى يبنى على أن انقلاب العين وتحولها من حقيقة إلى أخرى يطهرها أو لا يطهرها وهي مسألة اختلف فيها الإمامان أبو يوسف ومحمد من أصحاب أبي حنيفة فذهب أبو يوسف إلى أن التحول لا يطهر وذهب محمد إلى أنه يطهر وقد اختار علماء المذهب قول الإمام محمد ونص على أنه المفتى به وعلى ذلك لا مانع من استعمال الصابون المضاف إليه مادة نجسة في الطهارة على ما هو المختار من مذهب الحنفية والله أعلم